111. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 112. مَا كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب الحق من ربهم وما الله بغافل عنا